بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرزم ما أحل الله لك تبتغين أرضا أزواجك والله غفور رحيم قَدَّرَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَٱللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِىُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَٰجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ عَرَفَ بَعْضُهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِنْ كُنْتَ لله فقد صدقت قلوبكما وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك وهين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 مسلمات مؤمنات قالتات تائبات عابدات سائحات سائحات فيبات وأبكارا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها النَّاسُ والحجاره عَلَيْهَا الناس والحجاره عليها